تَقُولُ إِنَّ سَمِعْنَا نَقُولُ لا من صاحب. Altyazı وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْوَغُ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّهُمْ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 وَعَذَابُ الْحَمْدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا فلا مَعَ اللَّهِ الله وَأَنَّ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 İzlediğiniz